وجاها وجاها وجاها وحق طيب النبي ونوره وجاها الشمس دانت من طهى وجاها وجاها وجاه اكتسب جبري الشاه بالسبع عليا من الله الله من قبر يا طيب يا طيب يا طيب دوالينا ويشفي كل <تصفيق> ابو الزهره وراح متل اسمه محمد يا محلاه قلبك انت اسمه اليوم نورك بهر يا شمس الوره وصارت الدنيا بجمالك مزهره اليوم نورك بهر يا شمس الوره وصارت الدنيا بجمالك مزهره انت خير الوطن رجل على الثرى انت خير لطت رجل على الثرى ومن تدوسه تصير عن بريحت بر اسم محمد اسم محمد يا محلاه قبته اسمه محمد يا محلاه قبته اسمه محمد يا محلاه قبته يا, يا حملت الامتك اعظم كتاب فيه ذكر للعلي وكل الصوار بيه حملت أعظم كتاب فيه ذكر للعلي وكل الصوار وبيه البشر كل الخطاب وبيه البشر كل الخطاب يا العظيم احلى الكتابك رقع وجه اسمه محمد يا محلاه قلبك اسمه محمد يا محلاه قلبك يا ابو زهره ورحمه اسمه محمد يا محلاه قلبك اسمه محمد يا محلاه قلبك وفي الاذان اسمك صبح بعد الجليل انت شرط الدين للامه ودليل وفي الاذان اسمك صبح بعد الجليل انت شرط الدين للامه ودليل يا من ذكرك من يمر يشفي العليل يا من ذكرك من يمر في العليل كل مرض عندك علاج العله اسمه محمد يا محلاها دبته اسمه محمد يا محلاها دبته يا الله ابو زهر احمد اسمه محمد يا محلاها دبته من اصل عليك يرتاح القلب والهموم تروح ما يبقى ذنب من اصل اللي عليك يرتاح القلب والهموم تروح ما يبقى ذنب اسمك احلى من العسل بقلبي يصف اسمك احلى من العسل بقلبي يصف والعسل منك حلاته ولذته اسم محمد يا محلاه قلب الجنه اسمه محمد رسول الله ساعه وحصنك منين انا من دونك واهل بيتك اضي انا من دونك واهل بيتك اضي <تصفيق> انا واهل نروح في دوله تربته اسمها محمد اسم محمد يا محلاهي قبتي اسمه محمد يا محلاهي قبتي يلي من محب دلال ذا يلي تقصد للمدينة للاطياف بالوصيه بالمحد الدالهذا من تطب أرض النبي وست من تطب أرض النبيب وست تراب وبلغ الهادي سلامي وعترته اسم محمد يا محلاها قبته اسمه محمد يا محلاها قبته ya mahlaa habbt jedd isma muhammad ya